أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المستقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي فرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءك آيات كذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم بسوى للمتكبرين وينجي الله الذين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 والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاترون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من 117. قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من القاترين 118. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين 119. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات